رجع مع نظاري رجع طولك شعل رجع علي دمع نظاري دمع للاكبر قلبي ناجيته حزين الصوت لطفك ربي يا يوسف زمان عليك خايف قلبي ناجيته حزين الصوت لطفك ربي كمل هالقبس من نور عين التربي <شمعة, <سؤال> <سؤال> شمعة دربي <أرحم> <أرحم> <أرحم> <أرحم> بس الواحد عندي شمعة دربي ارحم حالي ارحم حالي يا راعي خوف بيا دم ربي الشعر سي سعيد السافر ومثل يا يوسف زمان عليك خايف قلبي نجدب حزين الصوت لو ربي كمل ابقى بس من نور حان التربي بس هل عندي شمع الدرب اسهل واحد عندي سمع الدربي ارحم حالي رد ال يدهيني وعدي معاك وظل يحجب بيانه وبياني الهي نشف بعطفك دمعت عيني الهي نشف بعطفك دمعت عيني منك طلبتي يرجع تعبس نيني تعب بې اته ور رجته ور ابې اته ور رجته ولایامه غيابه الهي بالحسين عليا هذا مصابه ينرديت من يعقوه من غيابه قلبي عن علي ينشد هاج اعتابه يريد بشوف من عنده يداوس واضه باي في دم عنضاري عنضاري هاجي هاجي ايه طولك سالي فدوه فدوه ترجعلي صيح في دم عنضاري عنضاري العباري سالي داتي ايه الهي بال حسين دم ساواه يا رديت ابن يحقو من غيابه الهيب الحسين عليك هذا مصابه يا رديت ابن يحقو من غيابه يضيع عن علي شي يريد شافا من عنده وصعبه رد وليدي راح من يدي رد رد وليدي, وليدي ماشاء الله راح من يدي الجرب الحامة عين wa wow. إن شاء الله أجرد على الحسين على الحسين أهل منها الأم إذا تدعي الباري الشلمة الباري الشلمة استجاب البار دحوتها سرق البمه سرق البمه صدرها الواسع بلهفة لنها لن لنها تغمى بعطف العم المشتاق نحرة تشمى نحرة تشمى بعدك عني حي بعدك عني حي اجواني تشمتك جاية دم عمضاري. دم عمضاري. في دوا في دوا. ايه ترجع علي دم عمضاري. عمضاري. ما شاء الله ادعي الباري. سر قلب امي سر قلب امي اي سر قلب امي سر صدر علو شعب لهفه لن هتغمر لن هت اي عطف الام هل مشتاق بنحرشت ما نحرت شما دک عنی هیچ ونی دک عنی هیچ ونی چې تته امال منهک جاي دمع أمّة سمعة أمّة سمعة من عدها وداع الموت رابط ودعها رابط ودعها وأمّة تشوف من عينك نزلة دمعة نزلة دمعة وأمّة تشوف من عينك نزلة دمعة يا الله نزلة دمعة تتنعى تتنعى اي شي صدم لا يخبرها شي صفر غير لا يخبرها ساعه مرو يطمط ضي دمعه نظاري ما شاء الله غير البارئ يقولك سالم واريه واريه فدوه فدوه, فدوة, فدوة, فدوة, فدوة حين كلمها وما تسمع من عدها وداع الموت رادت وجعه لا تدمع عي لا سمعه من عده وداع الموت من عده وداع الموت رادت ودعه رادت تشوفه من عينه نفلة دمعه مرّي ويقمت ضيّى دمعاً ضاري دمعاً ضاري دع الباري ونقص علي دعناً ياري دمعاً ضاري دمعاً ما شاء الله ماجون حبيبي دمع بشاغة دمع بشاغة اي اذا يخبر هدم يجري دمع بشاغة سيح دمع بشاغة والامين ابنها تعبر بعض. من يرحمها لمن اسمه يمر طاري دمعا ضاري دمعا ضاري يا الله دمعا ضاري ادعي لطولك سالي دمعا ضاري دمعا ضاري في دوار في دوار مخلص بالحجة ساليه <تصفيق> ايه انا يخبر هدم يجري زمع بجاغل خلاغى خلاها اي الله and يشوف الوحدة طبع الولاد للوالد قطعة تبدأ قطعة تبدأ وبوجهي الي نور يشوف صورة جدة. هلا صورة جدة ايه وبوجهي الي نور يضم الصدره جمعه حسره وين حسين يضم الصدره جمعه حسره فقدك يا ابنه هز عليك دمعه جدة جدة و بو وجهه ينور ظم الصدر جمع وحسر ظم الصدر جمع وحسر فجدك يبني يعز علي بدم عنظار الله لا تتعاب عليه